بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحِي إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقُعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ السَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 114. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 115. وأما القاسكون فكانوا لجهنم حقبا 116. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إن افتنهم فيه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 117. قل إنما أدعم ربي ولا أشرك به أحدا 118. قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا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 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا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 وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا